يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ إن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباد উলিয় ইনি তহল কুফল ইন ও নত্ল হুম কুম উল ইমুম উল ইন وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم منكم الله ورسوله وجهاد في فبيله فتربصوا حتى يأتي اللَّهُ بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين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 وَ لجنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين